وقل الله عليه وسلم معجز معجز في شخصه ومعجز في هيئته ومعجز في القرآن الذي آتابه ومعجز في حالته كلها بل حتى في جسمي عند بعض العلماء أنه معجز وفائدة عرض المعجزات أمور أعظمها ثلاث فوائد أولا يزداد إيمانك فيسكف في قلبك شجرة الإيمان وأكثر ما يزداد الإيمان إلى سلية معجزات محمد عليه الصلاة والسلام فالزاد إيماناً ويقيناً ورسوخاً كلما سمعت أخباره كلما زادت إيماناً به عليه الصلاة والسلام الأمر الثاني أنك تحبه حباً عظيماً يشاغف القلب. حباً عظيماً يدخل إلى الروح نسينا في ودادك كل غالب فأنت لهم أغلى ما لدينا الأمر الثالث أن تعلم قدرة الواحد الأحب فالمعجزات من قدرة الله سبحانه وتعالى هذه القصص ليست قصص هي أعظم من الفرعيات هي أعظم في الإمام من الأحكام ترب العقيدة وحتى تراجل الصحابة توسع مدارك المسلمين لأن هذا الدين نشهد أنك رسول الله ونشهد أنك صادق ونشهد أنك ناطح ونشهد أنك آتيت تنكذ العالم ونشهد أن الذي لا يتبعك في ظلال مبين وأن الذي كذبك أو رد من قالتك فعليه معنة الله والملائكة والناس أجمعين